وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِن تَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَرَتُبِينُ النَّهْوَلِ النَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَدُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَجَتَرَهُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَجْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا